رمزهما ليلى قد لا تشرق والفكر في اهوايه متعلقا ربهما ليلى قد لا تشرق والفكر في له متعلق والقلب يخفق بالذنوب وإنني يا سيدي من خفقه أتمزق ماذا قل وانت ت كم أغرقوه فالعين ريح عصفها في حرمة أقست فؤادي جفنها لا يغلق والروح يا رباه بان جنو حكايا حبيب تعشقوه ما بالها رضيت بأسقام الهوى ولزيف أحلام أراها تسبق رباه وجاي، والله توسق له كهلي، وتألقه من ظل يهالي بالعتاب إلى الله يحيف آدم. جئ فلقيت من بابك يا دليلي يشرق فوقفت في عتبته متظلل علي بركب للهداية الحقوا كيف لا دقلبي يا إله تحصن والدمع يملأ مقلتي يتدفق